يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحدا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقت حمل عقبة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 أولئك أصحاب الميمن والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار